Rapper, Hoe is het? Wilde er rijt, die gierd ik أو من حب الماضي لألبوم قطعتي بعده رأبك رويسات ولا رجعتي غيرتي مش مش عم هيدا هيدره اللي بتطلق مأكد هلأ عم بيموت مش بخطك ضيعة عمرو انت مشيت بخمس خطوت لي كان بحياتك قابلي مأكد عم بيموت مش بخطك ضيعة عمرو وانت مشيت بخمس خطوت يا المزاجي لعلق بأيدي يا المزاجي لعلق بأيدي Oh, oh. لكن ما تعيشيها كتير حركات البنت القوي في وراهم حب كبير مردون لكن ما تعيشيها كتير ملام ايدي الرب الي بتضلك عيشتي